قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.